ve <Sessizlik> yuzsurun ذال <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> كذين <ذلك> من <أن> كان <وبنين> <إذا> تسلى عليه <آياتنا> قل <أساطين> Sensem onu ala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 I <laughs> ان كوان لا تقم فَجَعَلْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ صَلْصَالٍ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ